رب رب اللهم مثلا ابدا مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه مننا رزقا حسنا ومن رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون